وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم علما إن الله لا يظلم من قال ذر وحسنتا ضائسها ويؤتي من لذنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجلنا بك على هؤلاء شهيدا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 حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا سَبِيلٍ سبيل حتى وَإِن وإن كنتم مرضى أو سَفَرٍ سفر أو جاء أحد منكم من أَوْ أو النُّطْفَةَ أَوَلَمَسْتُمْ مِنْ نِسَاءٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَا تَأْمُرُونَ فَاتَّمِمُوا إِلَيْهِنَّ مُوصًا بِالْعَدْلِ طَيِّبًا فَانْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَذِلَّةٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَفُوًّا غَفُورًا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتعون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيب